وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من الثوراة وآتيناه الإنجين فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من الثوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجين بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكهم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تسبعه أههم عما جاءك من الحق لكل أنجعنا منكم شريعة ومنهاج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 مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ